أ ن هناك صدقات يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يفرجها وليست هذه الصدقات مال و إ ن م ا غير ذلك وهو بين صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديثه الماضي كل سلامه من الناس عليه ص د ق ة الله تبارك وتعالى أ ن ع م علينا بنعم ومن هذه النعم أ ن ه وفقنا لجعل أ ج س ا م ن ا صحيحة وثخر ل ن ا هذا الجسد بما فيه من عظام ومفاصل هل الصوت واضح؟, واضح ان شاء الله فلذلك كل إ ن س ا ن يجب عليه أ ن يخرج الصدقات عن هذه النعم ا ل ك ث ي ر التي أ ن ع م الله بها علينا وبينت ذلك في شرح هذا الحديث أمس أمس وأيضا زيلة الحديث اليوم إ ن شاء الله تعالى وهو السابع والعشرون فيه أ ي ض ا من الخير والبر وحسن الخلق وفعل الخيرات كما جاء عند مسلم من حديث م ع ا و ي ة بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نوفير عن أ ب ي ه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال البر حسن الخلق و ا ل إ ث م ما حاك في نفسك وكرهت أ ن يطلع عليه الناس ثم ذكر النووي رحمه الله حديثا اخر او ر و ا ي ة اخرى لهذا الحديث تفيد المعنى لكن باختلاف الالفاظ وهذه ا ل ر و ا ي ة سنتكلم ان شاء الله تعالى عنها لان فيها ضعف تفضل اخلها اخلها كما اخرج وهي الإمام أحمد وعن ا ا وغيرهما ل د ر م ي ح م ا د بن س ل م ة ع ن ا ل زبير بن عبد السلام ع ن أ ي و ب بن عبد الله بن مكرز ع ن و ا ب ص ة ابن م ع ب د قال أ ت ي ت رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه و س ل م فقال جئت ت س أ ل ه ع ن ا ل ب ر و ا ل ا ث قلت نعم أ ي أ ن الصحابي رضي الله عنه وابيص جاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فتلقاه النبي وقال له أ ن ت جئت ت س أ ل عن البر و ا ل إ ث م فقال نعم قال استفت ي قلبك البر ما ط م أ ن ت إ ل ي ه النفس و ط م أ ن ت اليه القلب و ا ل إ ث م ما حاك في النفس وتردد في الصدر و إ ن أ ف ت ا ك الناس و أ ف ت و ك ثم قال النووي رحمه الله حديث حسن رويناه في مسندي ا ل إ م ا م ي ن أ ح م د بن حنبل والدارمي ب إ س ن ا د حسن ن هذا الحديث السابع ا ل ع و و ش ر من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ه م ة الجوامع التي إ ذ ا ت ذ ب ر ن ا ه ا خرجنا منها بفوائد ع ظ ي م ة وهذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هل السوط وضع؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث ا ل أ و ل ان ل ذ ي ت ك ل م عنه أن البر يتضمن أ و يشتمل على حسن الخلق معنى البر هو حسن الخلق فجاء هذا الحديث بتفسير البر وايضا فسر بعد ذلك الاثم ولو نظرنا الى الاحاديث التي مرت علينا من قبل نراها ش ب ي ه ة بهذا الحديث والبر ي أ ت ي بمعنيان له معنيان يفهمان اما باعتبار م ع ا م ل ة الخلق بالاحسان اليهم اي انني اعامل الناس بحسن الخلق واحسن اليهم واحافظ على ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر و أ س ي ر معهم على تقوى الله عز وجل هذا بر و أ ي من الناس لا يريد أ ن يصل إ ل ى هذه ا ل د ر ج ة وهي الإحسان مع الخلق لذلك كان البر من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة التي ربما يغفل عنها الكثير من الناس ويظن أ ن البر هو مجرد بعض ا ل أ ف ع ا ل دون بعض. ولكن بعض البر يدخل في أ م و ر ك ث ي ر ة ي د خ لذلك في كثيرة أمور ل قلت أ ن له معنيان إ م ا باعتبار ا ل إ ح س ا ن إ ل ى الخلق و إ م ا أ ن ي ر ا د به جميع الطاعات و ا ل أ ع م ا ل سواء كانت ظ ا ه ر ة أ و ب ا ط ن ة فعلي للخير بر وعلى ا ن ت ه ا ء عن الشر واجتناب الاثام بر لذلك كان له من ا ل ا ه م ي ة ما يعلمه المؤمنون ويحافظون عليه دائما لذلك النبي صلى الله قال البر الخلق صلى عليه وسلم ورسن والنبي صلى الله عليه وسلم الله صلى عليه كان أحسن الخلق ن ا س ا ولما في القران اي كان يتخلق بما كان في ا ل ق ر آ ن من ا ل أ و ا م ر والنواهي وهذا واجب علينا جميعا أ ن نتخلق ب أ خ ل ا ق ا ل ق ر آ ن في فعل ما قد أ م ر الله تبارك وتعالى بفعله في ا ل ق ر آ ن و ب ا ج ن ا ب الكبائر والصغائر وما نهى الله عنه في كتابه تبارك وتعالى فحسن الخلق كما بينت في الحديث الماضي أ ن من الصدقات ا ل ك ل م ة الطيبه ة يعد ي أ ض حسن الخلق فيه كلام طيب يتخلق به العبد في معاملاته وفي كلامه وفي جميع أ ف ع ا ل ه مع القريب والبعيد ومع غير واحد مع جميع الناس يكون دائما عنده حسن الخلق ويتصف به دائما و أ ي ض ا قيل أ ن حسن الخلق أ و الخلق هو الدين والذي يتخلق بدينه ويحسنه يسير على طريق صحيح ثم قال والاثم إ ث م م حاك ا نفسك في ل إ ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه ان ل ا الإثم ما حاك س ف يطلع نفسك أن وكرهت ي عليه الناس بعض الناس قبل أ ن يفعل ا ل إ ث م يتردد في فعل هذا الاثم ويراجع قلبه ويراجع ق ل ب ه ل أ ن هذا الاثم وهذه ا أو ذ ه ا ل ا ش ا ر ة للصالحين وليست للمفسدين الفاسدين النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم تكلم مع صحابي جليل وفيعرف أ ن ه إ ذ ا واجهته آ ث ا م قلبه يحركه إ ل ى البعد عنها لذلك يبين له صلى الله عليه وسلم أ ن ا ل إ ث م ما ح ك في نفسك ل أ ن العبد المؤمن يتعود دائما, وهو في ذلك دائما على ط ا ع ة الله عز وجل ف إ ذ ا جاءت م ع ص ي ة أ و جاء إ ث م دائما يكون القلب واعظا ويكون في ذلك منبها ينبهك ب أ ن هذا خ ط أ و ب أ ن هذا إ ث م ويجب البعد عنه لذلك كان قول النبي صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في نفسك في قلت أ ن الذي يحس أو يشعر ح س أو ي بهذا هو الصالح الذي ينتابه هذا الشعور كل ف ت ر ة مثلا أ م ا المستمر في الفساد والظلم وغير ذلك فهو لا يؤثر فيه ذلك و إ ن م ا يسير دائما على م ع ص ي ة الله فإذا جاءته الآثامي من الآثام والمعاصي فلا يضطرب قلبه ولا يهتز له شيء و أ ي ض ا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أ ن يطلع عليه الناس أ ن ت تخاف أن بأنك يعرف شخص بأنك تفعل إ ث م ا إ ذ ا فعلته إ ذ ن ينظر هذا الشخص في نفسه فيجد في قلبه واعظا له في عدم فعل هذا ا ل إ ث م فعندما يهم أ و يفكر في فعل هذا الاسم إ ث م يفكر في أن ل ن ا ر ب ا نظروا إليه وعرفا إليه ان هذا فيه خ ط أ او فيه شر او ان الناس يلومونه على ذلك سواء كان اكل للشبهات او سرقه او زنا او بطش او غير ذلك من الامور التي فيها من الاثام ا ل ظ ا ه ر ة التي يطلع عليها الناس ف أ ن ت تخشى من أ ن يراك الناس و أ ن ت تفعل هذا أ و يلومك الناس ف أ ن ت تحس وتشعر بهذا ا ل أ م ر لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم م وكرهت أن يطلع عليه أن الناس ن يطلع ع هذا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى ر و ا ي ة الامام مسلم رحمه الله تعالى ب ا ر ك و ت أ م ا ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى فيها ف كلام وضعفها كثير من أ ه ل العلم لما فيها من بعض الرواه قد تكلم فيهم اهل العلم, قد تكلم فيهم أهل العلم. وقد بين الحافظ ا بن رجب رحمه الله بعض الكلام عن هذا الحديث و ب ي ن ا ب ص ة فخرجه ا ل إ م ا م أ ح م د من طريق حماد بن س ل م ة عن الزبير بن عبد السلام عن أ ي و ب بن عبد الله بن مكرز عن و ا ب ص ة ا بن معبد ق اتيت ل أ رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم و أ ن ا أ ر ي د الا أ د ع شيئا من البر و ا ل إ ث م إ ل ا س أ ل ت عنه و ب ا ل م ن ا س ب ة الحديث و إ ن ض ع ف ه كثير من أ ه ل العلم و إ ن ثبت ضعفه فهذا لا يتنافى مع الاخذ بمعنى الحديث, أخذ بمعنى الحديث ل أ ن هناك بعض ا ل أ ح ا د ي ث التي يكون في سندها ن ك ا ر ة أ و م ر د و د ة ولكن معناها صحيح م ع ن او ه ا صحيح أ يشهد لها بعض ا ل أ ح ا د ي ث ا ل أ خ ر ى أ و بعض ا ل آ ث ا ر أ و بعض ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة أ و غير ذلك مما يعرفه المعتني بالحديث النبوي لذلك هذا الحديث يشهد له غيره الحديث و س أ ب ي ن ان شاء الله تعالى ان هناك ر و ا ي ة عند ابن حبان وايضا ر و ا ي ة اخرى عند الامام احمد على سندهما على شرط الامام مسلم وجودها بعض اهل العلم وغير ذلك ان شاء الله تعالى فوابصة ابن معبد يبين حال ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم في حرصهم على م ل ا ز م ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم و ا ل أ خ ذ من علمه والتعلم والتفقه في دين الله عز وجل والحذر من الفتن والوقوع فيها والفوز ب م ر ض ا ت الله عز وجل لذلك قال رحمه رضي الله عنه أ ت ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا أ ر ي د الا أ د ع شيئا من البر و ا ل إ ث م الا س أ ل ت عنه, عنه ومر علينا من قبل أ ن الصحابه ة ربان ل ل عليهم كانوا يتحرون ا ل أ ع ر ا ب لما ي أ ت و ن للنبي صلى الله عليه وسلم ل ي س أ ل و ه عن ا ل ش ر ي ع ة أ و عن بعض المسائل في الدين ل ي ت ف ق ه في دين الله عز وجل وكانوا يتناوبون عليه و ق ص ة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصاحبه م ع ر و ف ة وغير ذلك من فعل ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم ه م م م و ل ا ز ت ل ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم و ا ل أ خ ذ عنه فقال لي أ ي النبي صلى الله عليه وسلم لما ر أ ى وابصه بن معبد ي أ ت ي إ ل ي ه فمن ف ر ا س ة النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه علم ماذا يريد هذا وهذه الصحابي الجليل وهذه يعني آه للنبي صلى الله عليه وسلم فقط ب أ ن ه يعلم ما يريد الشخص منه فقال له جئت تسالني أ ل ن عن ي ب ر جئت ت س أ ل عن البر أ ي جئت لتعرف مني معنى البر وتستفيد وتتعلم فهنا قال فقال ه ن ا ف ق ا لي ل او قال اتيت او قال كما في ر و ا ي ة الامام احمد أه وانا اريد الا ادع شيئا من البر والاثم الا سالت عنه, إلا سألت عنه ويدخل في ذلك الاعمال ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة من ا ل أ ع م ا ل ا ل خ ي ر ي ة والنهي أ م بالمعروف ر ا ل عن المنكر والطاعات وغير ذلك مما تكلمت عليه منذ قليل فقال لي أ ي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أدن أي ادن انخفض إلي وكان النبي يوابصة إلي إلي عليه أو وسلم تعال الله جالسا فقال بذلك صلى فدنوت منه اي قربت منه حتى مست ركبتي ركبته وهذه ا ل ج ل س ة التي جلسها جبريل عليه السلام لما نزل الى النبي صلى الله عليه وسلم ل الخطاب المشهور أنه وضع ركبتيه الى وهذا أدب بين المتعلم ل م عمر وهذا وضع وهذا و انه ركبتيه ركبتيه ادب حديث بين ع في أ ن ه يلتزم هذه ا ل ج ل س ة التي فيها أ د ب فقال حتى مست ركبتي ركبته فقال يا وابصر أخبرك, اخبرك ما جئت ت س أ ل عنه أ و ت س أ ل ن ي قلت يا رسول الله أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم يخيره هل تريد أن أخبرك بما أتيت؟ يخيره النبي بما تريد عليه الله صلى وسلم هل إ ل ي به ت س أ ل عنه أ م تخبرني أ ن ت فقال له أ خ ب ر ن ي أ ن ت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر ن ي بذلك قال جئت ت س أ ل ن ي عن البر والاثم قلت نعم فجمع أ ص ا ب ع ه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري ويقول يا وابصه استفت ي استفتي نفسك استفتي و الاستفتاء هو طلب الفتوى الاستفتاء ه وفي طلب ل ا ت و و ى ف ذلك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويبين أ ن ه إ ذ ا جاء ل أ ح د هم ب م ع ص ي ة أ و ب إ ث م يستفتي نفسه هل هذا في مرضاه الله أ و لا ف هل هذا في مرضاه الله او لا فقال استفت نفسك البر ما ط م أ ن اليه القلب اذا كان قلبك يرضى عن هذا الفعل وليس فيه اضطراب او غير ذلك فهذا هو البر لذلك قال البر ما ط م أ ن اليه القلب و ط م أ ن ت إ ل ي ه النفس فعرف البر هنا بما هو يكون اطمئنان القلب والنفس أي ر ا ح ة النفس في فعل هذا ا ل أ م ر وعدم التشتت وعدم التفكر هل هذا فيه ضرر أ و فيه شر أ و فيه إ ث أ و غير ذلك كما جاء في حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات انا لا ادخل في المتشابهات او ل ما ش ت ب ه ت ما دام عندي الحق وما دام عندي الطريق الصحيح وما دام نفسي وقلبي يطمئن لهذا الفعل البر ما ط م ا ن اليه القلب و ط م ا ن ت اليه النفس وهذا هو معنى ا ل ر و ا ي ة الاولى التي تكلمت عنها ثم قال والاثم ما حاك في القلب في القلب وتردد في الصدر وتردد في الصدر انت ل ص د ر أ يكون عندك حرج من فعل هذا ا ل أ م ر وتخاف أ ن يطلع عليك الناس ويلومونك وينظر إ ل ي ك ن ظ ر ة لا تريدها والقلب يضطرب في ذلك ونفسك لا ترتاح إ ل ى فعل هذا ا ل أ م ر ثم قال صلى الله عليه وسلم و إ ن أ ف ت ا ك الناس و أ ف ت و ك تجعل من نفسك مفتيا لنفسك في فعل ربما يكون فيه شر ما دام قلبك ونفسك لا ترتاح إ ل ي ه إ ل ى هذا الفعل و إ ن أ ف ت ا ك الناس ل أ ن الفتوى لا تخرج إ ل ا من عالم كما قال الله عز وجل ف ا س أ ل و ا أ ه ل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون ف أ ي إ ن س ا ن لا يستطيع أ ن يفتي إ ن س ا ن إ ل الا عن ع م إ ل عن علم وهذا ولا ويتردد ويقول إليه فيه له هذا كثيرا تجد الإنسان الشيء الناس حلال يقع يتردد في الشيء ولا يطمئن تجد وهذا لا ب أ س به لكن لم ينشرح صدره بهذا ولم تطمئن إ ل ي ه نفسه ولم يتطمئن إليه يتطمئن ن فهذا س ف ه يبين أ ن ن ا نسعى دائما ل ر ض ى الله عز وجل ودائما الاثم فيه شكوك وفيه عدم ارتياح من القلب والنفس اما الافعال ا ل خ ي ر ة والطاعات فيكون القلب صافيا له في لهذا الفعل لذلك علينا ان نجتنب الافات والاثام ونستفتي انفسنا في فعل هذه ا ل أ م و ر التي ربما يكون فيها شكوك ولا ن أ ب ى ب ق ب ل فلان ولا غيره إ ل ا إ ذ ا كان عالما ويأخذ اما العلم ل ل ع من ل ل ع ما ء أما ما عداهم في م س أ ل ة فيها شك أ و فيها ش ب ه ة أ و غير ذلك ف ا ل أ ص ل عدم ا ل أ خ ذ عن غير هذه العلماء, العلماء لان الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد ومصالح الناس دائما تسير بما يقدر الله لهؤلاء الناس من الخير ويحافظون دائما على طاعات الله عز وجل في كل أ و ق ا ت ه م فهذا حديث ربما مررنا ببعض ا ل أ ح ا د ي ث ق ر ي ب ة منهم وقبل أ ن أ ن ت ه ي إ ن شاء الله تعالى من هذا كما بينت أن الثانية هذا هذه الرواية الثانية الضعيفة ل أ ن بعضهم قال أ ن ه فيها انقطاع بين الزبير و أ ي و ب وبعضهم قال ب أ ن الزبير هذا هو ضعيف و ض ع ف ه دار قطني وغيره من أ ه ل العلم وقال حتى ا ل إ م ا م بن رجب رحمه الله بأن السلم قال فيه علي بن المدينه ي الإمام الحافظ و مجهول هو مجهول الإمام, الإمام علي بن المديني السلم فيه علي قال بن ف ض ع ف ه ولكن بعض الروايات استشهد بها أ ه ل العلم من طرق أ خ ر ى عند أ ح م د وابن حبان أ ن ه ا ر و ا ي ة ج ي د ة و ا ل ع ب ر ة هنا أ ن معناها صحيح واستشهدنا ببعض ا ل أ ح ا د ي ث على ذلك فنعلم من إن العالمين عز ذلك الخير إن شاء الله عز وجل طيب الحمد لله شاء طيب رب العالمين ان شاء الله تعالى في المره ا ل ق ا د م ة سنتحدث عن الحديث الثامن والعشرون وهو من ا ل ح د ي ث ا ل م ه م ة ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة وما وقعنا فيه ا ل آ ن من الفتن والخروج عن ا ل ج م ا ع ة وعدم الانقياد لله ذ ل عز وجل والسيري مع ا ل ش ر ي ع ة ا ل ص ح ي ح ة و ا ل س ن ة ا ل و ا ض ح ة ف إ ن شاء الله تعالى إ ن أ ر ا د الله لنا اللقاء والبقاء سيكون ك ل ا م إ ن شاء الله تعالى عن الحديث الثامن والعشرون في المرات ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله عز وجل طيب الحمد لله رب العالمين طيب هناك إ ن شاء الله تعالى أ ح د س ي ق ر أ أ ننهي إ ن شاء الله تعالى ونجعل ذلك في آ خ ر ا ل م ج ل س في آ خ ر جميع المجالس وعلى آ ل ه وصحبه وسلم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته